قالوا يا موسى إنا لن ندخله أودا ماذا موفيغ فاذهب آت قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَشِي تَحْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَالِ قَالَ فَإِنَّهَا مُعَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَسْرٍ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَعْرَمَ அப நூ அபு குளமின் அஹிமா து குளக்க